ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. استهجة، استوى أفضل كه كري إله معبد وعبادة بكرى وكرى خديه. ما هن عفو ما هن عقوبنا كرا. لعلكم تشكرون، بل كهن الشكر مكن السبعة فه السبعة لبُرِين.